بُوكتُو. ترانب. ثلاثة وتسعون. ثلاثة وتسعون. ياسي سبودينيت كلاوزز إ. الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان. الجمل التابعة باستعمال. ان كان ما اذا كان مجھے نہیں پتہ کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے یا نہیں لا ادري ان كان يحبني لا ادري ان كان يحبني مجھے نہیں پتہ کہ وہ واپس ائے گا یا نہیں لا ادري ان كان سيعود لا ادري ان كان سيعود. مجھے نہیں پتہ کہ وہ مجھے فون کرے گا یا نہیں. لا ادري ان كان سيخابرني. لا ادري ان كان سيخبرني. کیا وہ مجھ سے پیار کرتا ہے؟ ان كان حقا يحبني؟ ان كان حقا युहिबुनी? क्या वह वापस आएगा इनकन सयाउद इन, इन क्या सूखा बिरो न सयुखा बिरो मुझे नहीं पता की वह मेरे बारे में سوچتا ہے یا نہیں اني لاتساءل ما اذا كان يفكر فيي اني اتساءل ما اذا كان يفكر فيي مجھے نہیں پتا کی اس کی کوئی اور ہے یا نہیں اني لاتساءل ما اذا كان لديه واحده اخرى اني اتساءل ما اذا كان لديه واحده اخرى مشه نہیں پتہ কি وہ جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں انی لا اتسائل ما اذا كان يكذب انی اتسائل ما اذا كان يكذب کیا وہ میرے بارے میں سوچتا ہے ما اذا كان يفكر في حقا ما اذا كان يفكر فيا حقا؟ کیا اسکی کوئی اور ہے؟ ما اذا كان لديه واحده اخرى؟ ما اذا كان لديه واحده اخرى؟ کیا وہ سچ بول رہا ہے؟ ما اذا كان حقا يقول الحقيقه؟ ما اذا كان حقا يقول الحقيقه؟ मुझे शंका है कि मैं सच में उसे अच्छी लगती हूँ या नहीं इन अशोक को मैं अशोक मैं फैलन मुझे शंका है कि वह मुझे लिखेगा या नहीं इन अशोक को मैं इधर कहना ली। اني اشك ما اذا كان سيكتب لي مجھے شک ہے کہ وہ میرے ساتھ شادی کرے گا یا نہیں اني لا اشك ما اذا كان سيتزوجني اني اشك ما اذا كان سيتزوجني کی میں سچ میں اسے اچھی لگتی ہوں یا نہیں ما اذا كان حقا يريدني ما اذا كان حقا يريدني كي وہ مجھے لکھے گا یا نہیں ما اذا كان حقا سيكتب لي ما اذا كان حقا سيكتب لي كي وہ میرے ساتھ شادی کرے گا یا نہیں ما اذا كان حقا سيتزوجني ما إذا كان حقا سيتزوجني